ها شباب خلصوا الشريط لا لا, لا, لا. والسلام عليك يا رسول الله محمد و علي ومحمد صلوات ربي عليه علي ابن ابي طالب صلوات ربي عليه فاطمه الزهراء صلوات ربي عليها الحسن والحسين صلوات ربي عليهم زين العابدين صلوات ربي عليه والائمة المعصومين صلوات ربي عليهم يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد الله عليه اللهم عليه و آله و صل على محمد و آل محمد اللهم صل على وصي الاوصياء و وارث علم الانبياء الحاضر الذاكر والخاشع الصابر معدن الحلم وباقر العلم الذي أظهر الدين إظهارا وكان للإسلام منارا الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا وناشره نشر النور الباهر والقمر الزاهر والعلم الظاهر الإمام محمد بن علي للباقر عليه أفضل الصلاة والسلام لقب بالباقر لأنه بقر علوم النبيين ويدعى الشبيه لأنه كان يشبه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل محمد ولقب أيضا بالشاكر والهادي والأمين ويكنى بأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه وقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله <سلام> أنه قال إذا مضى الحسين عليه السلام قام بالأمر بعده علي بنه وهو الإمام والحج ويخرج الله من صلب علي ولداه سمي وأشبه الناس بي علمه علمي وحكمه حكمي وهو الإمام والحجة بعد أبيه يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله تعالى أن يهب للإمام السجاد ابنه محمد الباقر عليهم السلام تزوج الإمام زين العابدين من ابنة عمه أم عبد الله فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي عليه السلام وكانت من سيدات بني هاشم وكان الإمام زين العابدين يسميها الصديقة وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها كيف لا وهي بضعة من ريحانة النبي موسيقى علي وعلي وسلم وأنها نشأت في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه فلما شاء الله تعالى أن يظهر حجته على خلقه ويزين الدنيا بأنوار غرة هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين وفاطمي من فاطميين لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسني والحسين عليهم السلام لم تشعر فاطمة بألم أو وجع ولما اكتملت العدة التي أرادها الله لها وحان موعد الولادة فساطعت الأنوار في أنحاء دارها وإذا بها وضعت النور الزاهر الإمام محمد الباقر عليه السلام أبقل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات ربي عليك علي ابن أبي طالب صلوات ربي عليه فاطمة الزهرة صلوات ربي عليها والحسن والحسن صلوات ربي عليهم زين العابدين صلوات ربي عليه والأيمة المعصومين صلوات ربي عليهم